اذْكُم أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أو بيوت, أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملتتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون